غير ال ا <ه S 1> ل م ض ُ و ب عليهم و ل ل ظ ا ل ي ن وللحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أ َ م َ ن خَلَقَ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض َ و َ أ َ ن ْ ز َ ل ك ُ م مِنَ ا ل س َّ م ا ء ِ مَا أ َ ف َ أ ن َ ب ت ْ ن َ ا ب ِ ه ف َ أ َ ن ب َ ت ْ ن َ ا بِهِ حَدَائِقَ ذَات ب َ ه ج َ ة ٍ م ا ك ا ن َ لَكُمْ أَن ت ُ ب ت ت ُ ش َ ج ر َ ه َ ا أ َ إ ِ ل َ ه ُ م مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أ َ م ّ ن ْ ج َ ع َ ل َ الْأَرْضَ ق َ ر َ ا ر ا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أ َ ن ْ ه َ ا ر ا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ ح َ ا ج ِ ز ا أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَن يُجِيبُ ا ل ْ م ُ ض ْ ض َ ر َّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خ ُ ل َ ف َ الْأَرْضِ إ ِ ل َ ي ه ُ م ْ ع ََ اللَّهِ ق َ د ِ ي ل ً ا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ و َ م َ ن يُرْسِلُ ا ل ر ِ ي َ ا ح َ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أ َ إ ل َ ا ه ٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أ َ م َّ ن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و َ م َ ن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أ َ إ ِ ل َ ه ٌ م َّ ع َ ا ل ل َّ ه ِ ق ُ ل ْ ه َ ا ت ُ و ا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ ّ ي ُ ب ْ ع َ ث ُ و ن َ بَلِ الدَّارَ ك َ ا ل ْ م ُ و ن َ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُون وقال َََ الذين َ كفروا ََُ أ ذ َ ا كنا ترادو و آ ب ا ؤ ن ا أئنا لمخرجون َ ق د و ع َ ن ا هذا نحن و آ ب ا ؤ ن ا من قبل إن هذا إلا أساطير َ الأولين َ و ُ ل س ي ر و ا في ِ الأرض ِ فانظروا ُ كيف كان ََ عاقبة ََِ المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يكون ر ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين و ا ل ع ش ا أي يكون رد فلكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ رَبَكَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَكَ ّ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا م ِ ن غ َ ا ئ ِ ب َ ة ٍ فِي ا ل س َّ م َ ا ء ِ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْتَرَ ا ل َّ ذ ِ هُمْ فِيهِ ي َ خ ْ ت َ ل ِ ف ُ و ن َ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ م الْم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ا ل ص م الدعاء إذا واللوم دبرين وما أنت بهاد العميع ن ض ل ا ل ت ه م إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ و وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أ ُ م َّ ة ٍ فَوْجًا م ِ م َّْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ حتى إذا جاءوا قال أ ك ذ ب ت م ب آ ي ا ت ي ولم ت ح ي ُ و ا بها علمًا أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن ا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ ي ُ ن ف َ خ ُ فِي الصُّورِ ف َ ق َ ز ِ ع َ ن َ ن ْ فِي السَّمَاوَاتِ و َ م َ ن فِي الْأَرْضِ إِلَّا م َ ن شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوهُ ْ د َ ا خ ِ ر ِ ي ن َ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا ج َ ا م ِ د َ ة ً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صنع ُ الله النبي أتقن ََ كل شيء َ إنه خبير َ بما تفعلون َ من جاء َ ب ِ ا ل ح َ س َ ن َ ة ِ فله ََُ خير َ منها َِْ فله خير منها وهم من َ ز ع ي َ و ْ م ئ ذ آ م ن و َ و َ م َ ن ج َ ا ء َ ب ِ ا ل س َّ ي ئ َ ة ِ ف َُ ب َّ ت و ج ه ه ُ م ْ ك ِ ن ّ ا ر ِ ه ل ْ ت ُ ج ز َ و ن ه ل ت ُ ج ز َ و ن َ إ ِ ل ا مَا ك ُ ن ت ُ م ت َ ع م ل و ن إ ِ ن م َ ا أ ُ م ِْ ت ُ أ ن ْ أَعْبُدَ ر َ ب ه ذ ه ا ل ب َ ل د َ ة ا ل ذ ي حَرَّمَهَا و َ ل َ ه ك ُ ل ّ ش َ ي ء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أ ت ر و َ القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومعضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما َ ربك ََّ بغافل ٍِ عما َ تعملون َْ الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد و إ ي ا َ نستعين إهدنَا الصِّراطَ المستقيم ص ر ط ا ل ذ ي ن أ ن ع م ت ع ل ي ه م غ ي ر ا ل م غ ض و ب ع ل ي ه م و ل ا ا ل ض ا ل ي ن َ قَاسِينَ م ي ن ت ل ك آ ي ا ت ا ل ك ت ا ب نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ م ُ و س َ ى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا ش ِ ي ع ً ا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ ي َْ ت َ ض ْ ع ف ُ ط ا ئ ِ ف َ ة ً م ِ ن ُْ م ْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إنه كان من ا ل م ُ س ِ ل ِ ي ن ونريد أن نمُن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونُمكِنَ لهم في الأرض ونري ف ر ع و ن وهامان وجنودهما منهم ما كانوا ي ح ض ّ و ن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا أ خ ْ ت عليه فألقيه في الميم ولا ت خ ا ف ي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آن آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وهمان ا وجنودهما كانوا خاطئين، وقالت امرأة فرعون قرة عين ل ي ولك لا تقتلوه عساين فعنا أونا ت خ ذ ه و ل د ا و ه م لا يشعر. و أ ص ب ح ف ؤ ا د و أم مسافرًا إن كادت لتبدي به لولا الربطن ا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنبوهم و لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدل ك م على أهل بيتي يكفلون ه فقالت هل أدل ك م على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقرعنها ي ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله ح ق ولتعلم أن وعد الله حط ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ َ أشدّه ُُ و ا س ت َ و َ آ ت ي ن ه ح ُ ك م ا و َ ع ل م ا وكذلك ََِ نجز ْ المحسين ودخل َََ المدينة ََ على حين غفلة ٍَ من ِ أهلها ََْ فوجد َ فيها َِ رجلين ُ يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا َ من ِْ عدوه َُ فاستغافه الذي من شيعته على الذي من عدوه ف و ك ز ه م و س ى ف ق ض ى ع ل ي ه ق ا ل ه ذ ا م ن ع م ل ا ل ش ي ط ا ن ِ إ ن ه ع د و م ض ل م ب ي ن ق ا ل ر ب ِّ إ ن ي ظ ل م ت ن ف س ي ف ا غ ف ر ل ي ف غ ف ر ل ه ُ إ ن ه ه و ا ل غ ف و ر ا ل ر ح ي م قال رب بما أنعمت علي ف ل ن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خ ا ئ ف ي يترقب فإذا الذي استنصره فأصبح في المدينة خ ا ئ ف ي يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه.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 وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأترون م بك ليقتلوك فخرج إني لك من ا ل ن ا ِ ح ي ن فخرج منها خائفين يترقبوا قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت ا ل ق ا ئ م َ د ي َ ن ا قال عسى ربي أن يهديني سوا السبيل ولما ورد ما أمدينة وجد عليه أمم من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تدودان ووجد من دونه ممرأتين تدودان قال ما خطبكما قالت لا نسبي حتى يصدر الرعاو وأبنا و شيخ كبير فسقاهما ثم تولى إلى الضل فقال ر ب ّ إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياءٍ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخفن ج و ت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أ ن ك ح ك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمان يا حج ج فإن أتمت ع ش ر ا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك س ت ج د و ي إِن شاءَ اللهُ مِنَ الصالحينِ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آمَسَ جانب الطور ناراً قال لأهلهم كذو قال لأهلهم كذو إني آ َ س ت ناراً لعل آتيكم منها بخبر أو جدوت من النار لعل آتيكم منها بخبر أو ج د و ٍ من النار لعلكم تصلون فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن ا ش َ ا ط ِ ئ ِ ا ل و َ ا د ِ الأَيمنِ ذِي ا ل ب ُ ع َ ا ت ِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَامُ س َ أ أَيَامُ سَأَ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أ َ ل ْ ق ِ عَصَاكَ فَلَمَّا ر َ آ ه َ ا ت ه ْ ت َ ز ّ ك َ أَنَّهَا جَاءَ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 ا س ق ي ن قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أي يقتلون وأخيهاون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أ ر د أ ي يصدقني فأرسله معي أردئي أن يصدقني إني أخاف أي أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل ولكما سلطانا فلا يصلون إليكما ب آ ي ا ت ن ا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى ب آ ي ا ت ن ا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترض وما سمعنا بهذا في آ ب ا ئ ن ا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء ب ا ل ه د ى من ع ن د ه ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالم وقال فرعون يا أيها ا ل م ل أ ما علمت لكم من إله غير ي فأوقد لي ياها ما نعل ى الطين فأوقد لي ا ه ما نعل الطين فجعل لي ص ر ح اللعل الطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من ا ل ك ا ذ ب ي ن و َ س ت َ ك ْ ب َ ر َ ه ُ و َ ج ن و د ُ ه ُ ف ي ا ل أ ر ض ِ بِغَيْرِ ا ل ح َِ و َ ظ َ ن ّ و ا أ َ ن ه ُ م إ ل ي ن َ ا لَا ي ُ ر ج َ ع ُ و ن ف أ َ خ َ ذ ْ ن َ ا ه ُ و َ ج ن و د ه ُ ف َ ن َ ب َ ذ ْ ن ا ه ُ م فِي ا ل ي م ِّ ف َ ا ن ظ ُ ر ك َ ي ف َ كَانَ ع ا ق ِ ب َ ة ا ل ظ ا ل م ي ن ف أ خ َ ذ ْ ن َ ا ه ُ و َ ج ُ ن و د ه ُ ف َ ن َ ب َ ذ ن ا ه ُ م فِي ا ل ي م ف َ ن ظ ر وكيف كان عاقبة الظالمين؟ وجعلناهم أ ئ م ة ي يدعون إلى النار ويوم القيامة لا يوصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامة هم من المطبوحين. ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ب ص ا ئ ِ ر للناس وهدا ب ص ا ئ ِ ر للناس وهدا ورحمة لعلهم يتذكّرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرون فتطاول عليهم العمر وما كنت ث ا و ي ا في أهل مدينة ت ْ ل عليهم آياتنا ولكننا كنا مغصلين وما كنت بجانب الطور إذن ا دينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ ي َ ك ْ ف َ ر ُ و ا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا س ِ ح ْ ر َ ا ن ِ ت َ ظ َ ا ه َ ر َ قَالُوا س ِ ح ْ ر َ ا لِتَظَاهَرَ وَقَالُوا إِنَّا ب ِ ك ُ ل ٍّ ك َ ا ف ِ ر ُ و ن قل ْ ف َ أ ْ ت ُ و بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبَعُو ّ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَك ف َ أ ع ْ ل َ م ْ أَنَّمَا ي َ ت َّ ب ِ ع ُ و ن َ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أ َ ظ َ ل ُّ م ِ م َّ ن ِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى من الله إن الله لا يهدي القوم البالين.الله أكبر.الله أكبر. الله أكبر.